إن الحمد بالله نحمدهم ونستعينهم ونستغفرهم ونعوذ بالله من شروع أمسنا ومسيئة أعمالنا من يهزه الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هاديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا إذن الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاضي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 وكل محسسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فلا يظل على كل ذي عقل ولب سليم أن هذه الحياة الدنيا لا تساوي عند الله شيئا ولو كان السمي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا بها شربة مال كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله عز وجل هذه الدنيا بأوصاك كثيرة تبين حقارتها وهوالها على الله عز وجل فسارة يطفها بالله واللعب كما في قوله سبحانه اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتارة يصفها الله عز وجل بأنها متاع الغرور كما في خوره سبحانه ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور وتارة يصفها بأنها زهرة سرعان ما تذون وتيبة قال عز وجل ولا تمثن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سهرة الحياة الدنيا لنفس لهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولما كانت هذه الدنيا قريبة من اليوم الآخر أمدها خطير وصفها الله عز وجل بأنها يوم واليوم الآخر غد قال قتالة رحمه الله تعالى ما زال ربكم عز وجل يقرب لهم يوم آخر حتى سماه غدرا قال عز وجل يا إله الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمته غدر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد ذكر كثير من الهلمات أن الدنيا إنما سميت كذلك لشيئين اثنين أولوما لدن نبهها وقربها من اليوم الآخر كما في قوله تعالى إن نهي عونه بعيدا ونراه قريبا ثانيا لذناءتها وحقارتها وهوانها على الله سبحانه وتعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مره وأصحابه على سوق فرأوا جذيا أتك ميتا رأوا جذيا صغيرا والجذي هو صغار المعد وهو صغير المعد فرأوا جذيا أتب أي أنهوا ليه صغيرتان وهذا يعد عيبا في هذا الجذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يكون يرضى أن يكون هذا له أي يكون يرضى أن يكون هذا له فقالوا يا رسول الله لو كان حيا كان ذلك عيبا فكيف وهو ميت فقال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا عند الله أهول من هذا عليكم فانظروا عندكم الله كيف هي فيمة الدنيا التي نسعى ونجري وراءها فهذه الدنيا ليست في حياة حقيقية وإنها هي سراب جديعة يحتمهم القنآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا قال عبد وجل وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي خير مما يظنون لم ينحل ولا أي ل هي الحياة الدائمه السرمديه من اجل ماذا فإن الكافر يوم القيامة إذا رأى أن الله تلقاء وفنه يلدم ويتحصر أنه لم يحدد من الحياة الحقيقية التي هي الدار الآخرة قال سبحانه كما إذا ذكت الأرض بكا ذكرا وجاء أربك والملك صفا صفا وجينها يولئ جين بلهن يومئذ يتذكر الإنسان وأذناله الذكرار يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي من حياة وهي حياة الزار الآفرة أيها المزمون إن من الأهمية بمكان أي يعلم الإنسان مصيره بعد الموت حتى يستعد ويستهيب لله تبارك وتعالى من قبل من يأتي إظن الله ورد له إلى الله فيبسلئ نهاية في حياة الدنيا قبيل حفظ الروح حين يأتي ملك الموت مع الملائكة فيتفون على رأس النجل فيراهم ميت رأي العين ولا يراهم أحد غيره قال سبحانه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 ضرزق أي حياة مرزقية وتكون كلها بالقبر إما نعلم وإما عذاب وقال تبحانه وأنفق من مرزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيكون رب لو لا أضرتني إلى أجل قريب فأصدق وعكم من الصالحين ولي يؤثر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبيلا بما تعملون أيها التسلمون إنهم المؤمنين عائسة رضي الله عنها أقبرت ما كان يعالين رسول الله سلطة الله عليه وسلم عز الموت أخرجت خالي رحبه الله تعالى في صحيح عن عائسة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جراش الموت كان بين يدين ركوة صغيرة الركوة هو الجناء من جلز يملأ فيه الماء فيشرب ذلك الماء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيقول فيمسك بما وهك في هذا الماء في الركوة فيمسك بها وجنه ويقول لا إله إلا الله إن لم يتوثل ثم نطب يده صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض وماتت حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم والله إن هذا حضات حريح بكل ممكن أن لا تفارق وفكره لحظات يتمنى الكافر عندها أي وقى فرصة حتى يؤمن ويعمل صالحا وليس الأمر هينينا كما يزعم فإنه بشدة الهول يتباهر الكافر بالإيمان خوفا من العباد وليس خوفا من العزيز الوهاب عن ابن عباد رضي الله عنه قال قال رسول الله قل الله عليه وسلم لما أبرق الله عز وجل في فرعون قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا النبي آمنت به بل إسرائيل قال جبرين عليه السلام يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر حال البحر هو الضيم الحسوى قال فلو رأيتني وأنا فآخذ من حال البحر فأمسكه في في فقالت ان تدرك الرحله وقد اشار الله عز وجل الى ماذا في سوره يونس فقال سبحانه حتى إذا ادركه النور قال امنت أنه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين قال انا آل آل وقد من المستهدين فاليوم ننجيهك بفذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون فلم يقبل الله عز وجل ثوبة كرعون لأن روحه بلغ في الفرقون وبلغ في السراقين فلعنة الله على كرعون وجنونه وعلى أجزائه إلى المثين ثم بعد ذلك تخرج روح مؤمن بكل سهولة كما تخرج القبرة من, من في استطاع وهو يحمد الله تعالى على ما يراه من ملائكة الرحمة وريطه كأطير ريط نسل هجدت على وجه الأرض أخرج الإمام أحمد علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المبن بكل خير على كل حال إن نفسه تخرج من بير جنبين وهو يحمد الله عز وجل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 فقال رسول الله صلو الله عليه وسلم على أبي سلمة زوج أم سلمة وهو على فراش الملك يحتضر فلما رأى النبي صلو الله عليه وسلم أبا سلمة قد احتضر قال إن الروح إذا قبض تبعه البطر فضت جناس من أمره ورفعوا أسوادهم فقال النبي صلو الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بغير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فاللهما يا مخلص القلوب ثبث قلوبنا على دينك الحمد لله الذي أغفر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوهي الإدارة وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نبيدا وبعد أيها المسلمون فإذا غسل المجل وكفل في ثلاثة أسواب غير نضل إلى المقبرة محمولا على الأسلام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 فاعلم بأنك يوم أدء أحمل فإذا وصل الميت إلى القبر ادخله إلى الفل ووضع فيه على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبر حينئذ يضم القبر الميت ضمة لا ينبوه لها أي إنسان رأينا أشمع في مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجنادة سعد بن معارك فوضع سعد بن معاد رضي الله عنهم لقبره تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة لقد ضمه القبر ضمة لو نجى منها أحد لنجى سعد بن معاد وشتان بين ضمة المفتن والكافر فأن الكافر يضمه القبر ضمة شديدة حتى تأثرف أضلاعه نسأل الله العبد والعافية أيها المسلمون لقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الموسى في قبولهم ترد عليهم عقولهم ترد عليهم عقولهم حتى يسألوا فيتنعموا إن كانوا من أصحاب اليمين ويعذبوا إن كان من أصحاب الشمال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الثامن قبر أي ذكر الملكين إلا ذجن في القبر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد علينا رؤولنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتك اليوم نعم اليوم يوم. حينها يثأل ميت ويفسن فيأتيه ملكان أسودان أفراطان يقال لأحده ما ملكا وللآخر نكير فإن كان الميت مؤمناً ثقياً ثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان كافراً ساهراً أضله الله عز وجل عن الإجابة فذلك قوله تعالى يذبت الله الذين آمنوا بالقبل الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويذب الله القارمين ويفعل الله ما يشاء بعد ذلك يرى الإنسان مقعدة إما من الجنة وإما من النار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 يسمعها كل شيء إلا الفقرين إلا الجن والإن أخرج الطضراني في محجمه علي بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسمى قال إن النوتى ليعذبون في قبوله حتى إن الزهائم لتسبع أصواتهن وذلك أن القبر أول منازل الآخرة فمن نجأ فيه فما بعده أيضا منه أجهل ومن لم ينجو فيه فما بعده أشد كما صح ذلك عن الصاجد المصطومي صلى الله عليه وسلم فلو سمع الناس من عذاب القرض لما استطاعوا أن يتجافنوا عن أنس بن مالهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوه الله عز وجل أن يذنعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه فيمسيء القبر ظلمة على أهل المعاصي والكبور إلا أن يشاء الله العزيز المفور عن أبي غيرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوئة ضمة على أهلها وإن الله عز وجل ينفرها لهم بطلاة عليهم ودعائي لهم وأكبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الميت إذا أدخل قبره أنه يسأل الملكين أن يجعوه يصدق الميت في قبره يطلب من الملكين أن يتركوه وأن يدعوه يصلي ولكن هيهاد هيهاد أقرج ابن الماجهة عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت القبر مذلت الشمس عند غروبها يا الشمس وكأنها في للغروب فيجلس يمتح عينيه ويقول دعوني أصلي فيمسع عينيه ويقول دعوني أصلي فبادل أيها المسلم بإقامة الصلاة من قبل أي حال بينك وبينها وتجري هذه المنور كنت راه أيها المسلمون والموت الغافلون عما يجري في هذه الحياة الثقية فلا يسمعون ولا يضرون ما يجب بين الحياة على وجه هذه الأرض فلا يضرون ما يجري على هذه الأرض قال سبحانه فإنك لا تسمع صوتا ولا تسمع الصمة التعاء إذا ونتم تجبرين فقال سبحانه وما يزل من ولا الأموال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع لم في القضور أي ما أنت بمسمع الموتى فالحق الأبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع أفواد الأحياء ولا صلاتهم حق حتى يبلغ الملالكة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم روى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملالكة الخيّة حينة في الأرض خوّى حينة في الأرض يبلغوني عن أمة السلام يبلغوني عن أمة السلام ويستغنى من هؤلاء الموتى أهل القريب من كفار قويش وذلك بعد التهاء بزوة بدره حيث خاطبه من النبي صلى الله عليه وسلم ستمعوه بقبرة من الله عز وجل فيهم لهم ديبون علي بن عمر رضي الله عنه ما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القريب والقريب هو حفرة عظيمة ألقي فيها كفار قريب وطناديدهم القريم هو حفرة عظيمة القي فيها كفار قريش وصناديدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا اهل القريبه وجدنا ما وعد ربكم حقا فقال الصحابه له يا رسول الله ازدروا امواتا ان هؤلاء كيف لا يسمعون صوتا ولا يسمعون دعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجم لأسمع منهم والله إنهم لأسمع لكلامي أكثر مما تسمعون أنتم ولكنهم لا ينجبون ولكنهم لا ينجبون وأما أرواح المهداء فمن النعمة الإلهية القيامة فهم الأجياء غير أبواب قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أم ماركا فالأحياء عند ربهم يغفقون فرحين بما آساهم الله من قبله ويستمعون بالنبين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وياه من الغنون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم بأحدة جعل الله عز وجل أرواحهم في جوك طير خضر قيور خضراء تصرح في الجنة ثالث انهار الجنة تأكل من كمارها وتأويل ملاقنا دين من ذهب معنقة تحت صد العرش فلما وجدوا طيب مأكله ومشربه ومطيل منه قالوا من يفلغ اخواننا عنا ان احياء في الجنة مرزق لانا يذهب في الدهاب ولا ينكن عند الحر فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يحسبن النبي وقفلوا في سبيل الله أبواتا إلى آخر الآيات وينحق على رأس الشهداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم أحياء في قدورهم لا تأكل الأرض أجسادهم ولا أجسامهم أخرج المصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء طرواته صلى عليه أحياء في قبورهم يصلون وأخرج مسلم عن نبيه الله عليه وسلم قال مارت ليلة أسر يبيه على هنسى عليه السلام وهو قرأ من يصل في قبره اللهم إنا نسألك أن تحفرنا مع النبيين والزديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفي القارة سبحانه الله وبحمده أشهد أجل أجلاء إلا أنت, إلعى إلعى إلعى أنت Stopkno za vodo,